يا رفيقي في الظلام من انا, أنا سائل اللجج ليلي هنا أنا قطره تاهت دون أن تحيا منى انا, أنا شقوه ضجت بروح العنا يا رفيقي لا تسلني من انا أنا واحد منكم كاني ما